اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذ جعلنا البيت مثابه للناس وامنا واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى وعاهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان بيتي أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله وَأَرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَا كَفَرَ فَأُمَتِعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرَّهُ إلَى عَذَابٍ نَارٍ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ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 مسلمين لك ومن ذريتنا أمّة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.